وََّذِينَ صْوبَرُ بَتِ غَ أَجِهِ رَبّم وَقَام الصَّلَةَ وَآثَقُ مِما وَزَقُناَاهُم صِ وَعَانًا وَيَدْرَعُونَ بِالحَسَنَةِ السَّّئةَؤُولَا إِكَ لَهُم مقُبَ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 وَفَرِحُوا بالحياةِ الدُنيا وَمَا الحياةُ الدُنيا فِي الآخِرَةِ إِلّا مَتَاعٌ وَيَطُولُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن أَنَابَ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 وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذين عدوهم أو